حقيقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياه الدنيا تاعُلُ غُرُورَ لَتُبَلَّوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَفْوُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْنَ كَفِيرَ وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ فَإِنَّهَا لَكُم مِّن عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لتبيننه لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ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 أليم. الله أكبر